مشاهدين الأعزاء أهلا بكم ولقاء جديد ولسه فاكر مشاهدينا الأعزاء في حلقة الليلة حنفتكر مع بعض إحدى المسرحيات الكوميدية اللي نالت استحسان وإعجاب الجمهور وهي مسرحية هلو شلبي وحيكون ضيفنا أحد أبطال المسرحية وهو الفنان سعيد صالح <سمت> يا ترى لسه فاكر هلو شلبي؟ طبعاً فاكرها من الأعمال المميزة والفريدة جداً بالنسبة للفنان سعيد صالح هل شال بيفاكرها بنموذج الأديب اللي بيبحث عن مكان ما وفي نهاية الأمر في آخر العرض لا ينول سوى تصفيق الجمهور المسرحية من المسرحيات اللي مش ممكن أي حد ينساها يعني فاكر شخصية الشخصية اللي كان بيلعبها الفنان سعيد صالح في الوقت ده وهي شخصية الكاتب المسرحي محفوظ أبو طايل ما نشيل سلم تنتغر بيدي من بعيد بقى من بعيد بقى من بعيد من بعيد بقى من بعيد انتوا ما تصدقوا تشوفوا واحد حليوة تتنعاتوا فيها ايه دا الشيخة كده من بعيد الفنان سعيد صالح يا ترى لسه فاكر مسرحية هلو شلبي ودي حاجة تتنسي طبعا لسه فاكر انت عظيم انت هاي متى ليك مستقبل فاهم ما هي اهي امي بتقول كده والله ايش اصل امي غاويه الشعب بتبص وتبصني عم مشكسان بيقول الستات ما صحش تنطق الستات تبصم بس تلاقي امي قاعده طول النهار تبصم تبصم <تصفيق> انا ابري الاعلام القوبيه وهي تبصم بتبصم <تصفيق> على <تصفيق> ايه <تصفيق> على ارضها اللي بيبيعها عم هو عمك بيبيعها ارض اه اصله بيحافظ على مصالحهم وعندنا في البلد اللي يحافظ على مصالحهم الفنان سعيد صالح زي ما شفنا من الجماهير دلوقتي انهم كلهم لسه فاكرين مسرحيه هل شلبي لكن انا عايزه اسال حضرتك عن هذه المسرحيه بالتحديد يعني يمكن هيك عملت مسرحيات قبلها واشتغلت في فرق التلفزيون لكن هل نقدر نقول ان مسرحيه هل شلبي كانت نقطه انطلاق بالنسبة لسعيد صالح هو زي ما بيقولوا ايه إن الادوار اللي قبل كده دور يجبهولي أنا أعمله بطل إنما المصرحية دي بالذات كان أول مرة فيها يبطلوني يعني يعملوني بطل بطل يفصلولي دور على على علي عشان أبقى بطل وكانت فرصة إن إحنا نجمع شباب جديد الجديد للمسرح. كنت خارج من القاهرة في ألف عام والقاهرة في ألف عام كان في مصرح الصرادي وكان معاه شلت شبان أنا شايف إنه مستقبلهم كويس فاخترت الثلاثة منهم ضمتهم معاناً في المتحدين هم الفنانو... الفنان الكبير أحمد زاكي والفنان الكبير محمد صبحي والفنان الكبير يوني الشلبي يوني الشلبي ما كانش له حظ في الرواية ديت كان يقول له حظ في الرواية اللي بعدها بتاعت مدس المشاغبين لأن هلو شلبي قبل المشاغبين فكانت فرصة جميلة أن احنا إيه... أ... أ... أ... نقدم مع... مع سعيد ومع أستاذ مدبولي ومع الناس اللي كانوا قدام ال... ال... المجموعة الجديدة اللي كان فعلاً نبين م... أنها مستقبلها كويس أول مرة اول مره واحد يعرف امتى انا خدامك خد يا بيه لي يا راضي بيه يا راضي بيه يا راضي بيه يا راضي بيه بي. بي. نعم نعم عليه عايز ايه يا ولد يا رادي بي. بيه يا لا هو ما تعرفوش ولا لا هو اللي كان بيجري قدامك. اللي كان بيجري بي. هو اللي كان بيجري قدامك. اللي كان بيجري ده هو أيوة أيوة. ده أنا ساعتين مستني تحت في اوضه المسافرين <تصفيق> واول ما أصلهم مشغولين عشان الرواية الجديدة بتاعتهم مانا جال عشان الرواية الجديدة يا بيه تكونش انت طبعا يا بيه ده أنا بإإشارة من إيدي دي أماشي الرواية وبإإشارة من إيدي دي أوقف بالنسبة لشخصية المؤلف في هلوشة لبيه هل تفتكر إن هي بعيدة قوي عن الواقع ولا يعني نقدر نقول لو شلنا منها البعض المبالغات الكوميدية ممكن تكونها بتعبر عن اللي بيعانيه المؤلف الشاب هي شخصيه محفوظ ابو طاية. فيها نسبه كبيره قوي من المبدعين او الكتاب حاليا في مصر لكن فيها جزء تاني كبير ما هوش حقيقي يعني جايز انا ممكن أقول مثلا ان 3/4 او 90% من الكتاب المصريين اصلهم قرويين ممكن يحملوا قدر من السذاجه لكن مش في غالبية الأحيان بيحملوا هذا القدر اللي سعيد صالح قدمه بالكاركتر العالي قوي ده يعني ممكن نلقاه في الواقع كتير يعني ممكن مش في الواقع الأدبي بس لا ده ممكن نلقاه في الواقع السياسي ممكن نلقاه في المؤسسة ممكن نلقاه في أي مكان يعني مسألة الباحث على أن يكون له مكان هو كان بيقصد أنه يقدم الكاتب الريفي بصورة يعني فيها كاريكتور شوية إنما طبعا مش هو هذا الواقع يعني هو سعيد صالح يعني البراعة اللي أنا شايفها في كتابة الشخصية دي إنه مدى المعاناة والـ والـ والـ والمرحلة اللي هياخدها هذا الكاتب اللي جاي لها معاه فلوس وتنشل واتسرق وغير ع... غير ملم بانطبعات وتعامل الفرق اللي هو جاي معاها والناس اللي هم أساساً قاعدين هم كمان مفلسين وهو مفلس فالمسألة بقت كوميديا عالية قوي هو أولاً ما, ما بانش إن أنا بأقل في المصاحية أنا بان يعني إن أنا أقلفت خلاص المصاحية المصاعب اللي بتواجه المؤلف المبتدئ يعني أكيد متهالي يعني كانت فرصتي أسهل ك... ك... كمحفوظة بطاية كان فرصتي أسهل من لان في مؤلفين كثار قوي متياقلي في الريف المصري وفي القاهره لسه ما حظهم ومش عارف هيخدوا حظهم ازاي وربنا يكون معاهم بس انا بنصحهم بالتلفزيون يعني ألفوا التلفزيون للتلفزيون اولا لان التلفزيون هو دايما بذاك كويس لاي حد عليك يا مصر ده محفوظ يا مصر ده أنا جايلك وفتحلك توم تستعملين الزباله المطاقة؟ تفقعين يا في اتنين في مصر؟ وانت ليه؟ ايه؟ معلش يا انت لا لا لا مش ممكن ارجع البلد لما وصور على كل ما الشارع طيب هتسرب ازاي انا مش عارفه هتسرب ازاي انا كنت جايه <تصفيق> عشان صرف قالوا <تصفيق> لي <تصفيق> روح بس ان ما حدش قال له عصابه هلو شلبي شفنا ان الكاتب بيحاول يلاقي فرصته انت كمبدع شاب لقيت فرصتك الاولى ازاي أنا على المستوى الشخصي انا لقيت بس على المستوى ما دفعته في ان انا ألقى او اثبت رجلي في اماكن معينة طبعا دفعت تمن في ان انا مغترب عن بلدي لمدة ست سبع سنين خسرت اشياء كثيره بس برضو كويس هل انت بتحتاج لمؤلف كبير او مبدع كبير علشان يقدمك للجمهور لا لا انما انا في مشواري بتقابل معهم وكقروي بقى معظم اصدقائي او معظم معرف بيكونوا من الكتاب والادباء ودول بيبقى علاقه علاقه استكانه او علاقه راحه نفسيه لهم باخد منهم تجربتهم باخد منهم الصعوبات اللي قابلتهم وازاي ان هم تغلبوا عليها يعني ومن خلال مساحه التجربة بتاعتهم في الحياه بقدر اتعلم لا طبعا مفيش حاجة اسمها كلام من ده لان انا طالما حطيت ايدي ومسكت قلم وابتديت اكتب والمتلقي ايا كان ابتدى يعرف ان في كاتب اسمه اسامه خليل يبقى خلاص ده كافي ان انا اقدم ابداعي بنفسي مش محتاج لكاتب يعني فكرة الكاتب الكبير ده لانه في النهاية هو كاتب مثلي بالزبط يعني فيش اي فرق اول تعاملي مع, مع الوسط او مع الشغل اللي موجود كان من خلال الناس يعني لا خبرة وقادة العمل ونصحوني ومشيت في طريقة الحمد لله إلى حد ما كويس يعني وعاو جيري الوقت عايز فلوس إنه يقول فلوس ده هو شأنه اسمع محفوظ خلي بالك فتح عنيك أوه يستقردوك أوه يتحكوا عليك فولا من لي تحكوا علي دلمعان لما تسمعها تحكوا علينا تحكوا على مين حكوا على واحد عريان بتاع انا مش بعتلك 5 جنيه عربون ده من سته اشهر وتفتكروا كده ما تفهمش ازاي ليه بتلعب امار؟ <تصفيق> لا سارة بتشرب خمرات لا, لا. يجوز اتجوز بقى ده ولد بمصر عاوز ايه دلوقتي عايز 5 جنيه ده بالبوميه اعيص بقى امال انا جاي مصر ليه اشتري بيدل ده وانصار وكيسي واقعد شقه مفروشه واجيب مرسيدس حمرا كده 7000 عايزين نعيش بقى يا عم عايزين نوقف وراء وبعد شهرين ثلاثه بعد تجيب امي وعادي ماما شهرين لوحديها لازم ترجع لها فضل. أنا هشوف لك مواعيد القطار لا لا ما هي مش لوحدها لا معاها جزومي امي ازاي تسيب امك مع الراجل غريب مصحتها ليه شلبي كانت عمليه تجديد في الفنانين المتحدين كان الفنانين الكبار اللي موجودين في الفرقه سبوها استاذ فؤاد المهندس استاذ امين هيده الله يرحمه واستاذ محمد عوض ما فضلش فيها حد فابتدينا نجدد شباب الفرقه ف... آه... كنت انا قبلها عاد تلات سنين كنت عملت رواية واحدة في المتحدين اسمها البلد شام حمرة وبعدين باعدت عنها تلات سنين عملت الحرفيش والقارة في الف عام وبعدين رجعت في المتحدين قلنا نجدد بقى الشباب فكنا الرواية بتحكي عن فرقة فقريه ما لهاش حظ احنا بالظبط كنا هذه الفرقة كنا هذه الفرقة الفقريه كنا يمكن احسن فرقة بتشتغل انما كان اقل الناس فلوسا بتيجي ف أثناء الرواية ديت في عرضها كان حظها متعاسر يعني لإني إيه إحنا أول ما عرضناها كان اسمها الوداع يا شلبي وده الاسم الفرنساوي المقتبس من الرواية كان كان اسمه أدويه بيرت فاحنا استرجينا إلى الوداع يا شلبي عرضناها 13 أغسطس سنة 70 وخلصناها 20 سبتمبر سنة 70 وبايح كانت أول عرض ليها في سكاندريا آه في سكاندريا فرجعنا عشان نعرضها في القاهرة على أوائل أكتوبر فللأسف اياميه 28 سبتمبر الرئيس جمال عبد الناصر توفى البلد قعدت في حزن شديد جدا وكان جميع جرائد مكتوبه وداعنا جمال وداعنا جمال فحفاظا على مشاعر الناس ومن حبنا لعبد الناصر انه مش حنقرب من كلمه وداع ديت فالا الى هلوش قال له الو الو انا اقول لهsawلوء فهو يقول انا اقول له pharmac هو يقول لي 是 Excel sais from what we i'll call on like esse fame oh高 Ask Him Baxy Hello Helloocy Hue ty maκα當Palakai With Isaiah te rzezi Multi feel and ahoру Treaty Ma70強 site engag brake hicam Heyダメة wow fenomen heitzaiboomzzte감herest compadra اسمع محفوظ محفوظ هات السماعه قوي قوي قوي دي اسمها السماعه قوي قوي قول الو عايز مني أنا أنا بس اللي اقول <تصفيق> ابن انت. ابن عايزه ايه. ايه يا بي. الصعوبات اللي وجهت سعيد صالح كمؤلف علشان يوصل الجمهور هل ده موجود بالفعل بالنسبة ليك كمبدع شاب اه هو انا يعني هي كلمة انا احب دايما اقولها مع بعض الزملاء وزملاتي من, من الناس اللي هم المبتدئين يعني اول اللي ظهروا حتى القادم من الريف القادم من الريف دايما ولا بد يضع في اعتباره مقطة مهمة جدا ان لم تكن الموهبة قوية وفعلا متأكد تماما ان هو حيكمل مشواره ويبقى احسان ويركب ويروح لان فيه معاناة كتير جدا من اقامة ومن طعام ومن شغل وكل الوسائل اللي هي حتقد ان هو يبدع ويطلع ابداع يعني مش مجرد ان هو يجي القاهرة فهو ده اللي كان عايز يقوله اساسا المؤلف في النص كله يعني والله هو في مشكلة حقيقة بتقابل كل المبدعين المصريين يعني الأساس فيها عدم تفرغ المبدع لابداعه إن في النهاية المبدع ده إنسان الفرق بينه وبين الإنسان اللي بيمتهن اي مهنة أخرى إنه بيحول هذا الواقع اللي إحنا بنعيشه إلى أشياء أخرى ممكن أن يعني يتصور فيها واقع جديد رؤية جديدة للحياة علاقات أخرى بين البشر فالمشكله الأساسية لا يمكن يبقى المبدع بيلعب دورين في وقت واحد إنه بيمتهن مهنة أيا كانت وفي نفس الوقت بيكتب لا هو حاليا النشر مش مشكلة مفيش اي أي مشاكل لكن هو نشر النص كما كتبته ودية القضيه اللي, ب... اللي قلقاني أنا بشكل شخصي وبشكل كبير جدا وهي السلطة اللي بيمارسها شاعر على الشاعر أو الأديب على زميله الأديب بمعنى انه يتدخل في النص بالحذف بعمليات التشويه المستمرة للنصوص وكانه المفروض ان يكون فيه صوت واحد هذا الشعر في هذا العصر في هذا المكان له السمة دي وده طبعا مش صحيح وظاهرة غير صحية إطلاقا يعني أنا ما عنديش رؤية البيع ولما يكون عندي رؤية للبيع أدهاتكم تليه؟ تمثلوا عنتم ليه؟ تسواوا سمعتهم مركز العدم ليه؟ أستاذ سعيد صالح يمكن في نقطة حب نقشها مع حضرتك في البرنامج وهي موضوع الخروج على النص ويمكن الموضوع ده بقى موضوع يعني مطروق كتير جدا في مجال المسرح وحضرتك لي جملة قبل التسجيل يعني لفتت نظري وهي انه الخروج على النص هو دخول الى النص فيارد حضرتك دلوقتي توضح لي معنى الجملة دي يعني مثلا الرواية كان مكتوب فيها جملة بكرهها جدا مش عارف لها بديل جملة بتقولها لي للممثلة اللي قدامي بقولها تردوني أصل عم الشيخ سلم تردني فبتقولي تردك ليه بقولها عشان بألف انا مش مقتنع ان الشخصيه دي تقول كده في الفلاحين بقلف يعني ايه يعني ايه تتالف فكنتش حابب الجمله ديت دي. فكنت نفس اغيرها قبل ما عرض الرواية دي بشهرين كنت موجود في عزبة في محافظة دمياط اسمها البراشيه دي عزبة خال سمير خفاجة قعدنا اسبوع انا مش لاقي حد اكلمه فماليتش غير غفير مات الله حمص اسمه عبده عبدو بقوله كلمني قال لي اكلمك فيه قلت له مثلا العيد اللي فات ده رحت فين هل العيد اللي فات هو السوق اجت اجتهدت قزمة كريب وجو حلوين منهم ما تأسيك منه فيه فانا تحكيت اوا على الجملة ونسيتها جينا في عرض الرواية وكان قبل ما خوش في ساعة الناس ما ذحكت انا دخلت بقى اه ايه اه حسسك ايه وسست سعيد لما الناس ما بتضحكش في مصر هاي بحس بالفشل بحس الناس ان الحكاية فشلت سواء انا بذاحك او غير بذاحك يعني لو غيري ما حكشى برضو بحس ان انا الحكاية مش مصدومة يعني ما فيش لان المفروض ان انا بأ... انا بعتبر متفارج ماهوش مجرد متلقي انا بعتبر متفرج مشارك يعني بيخش يضحك ويعيط ويسقف وينفعل ويخاف ويتخض لازم يعمل كده مش متحف يعني مش ب... مصرح ما ماهوش متحف ده مسرح يعني داخل بيفرغ انفعالات احنا بنقول حاجة وهو بيتلق... ببي... بيرد علينا بحاجة تانية سواء بضحك او بعيط او بتاع فالجملة الراجل اللي قالها معاف دي افتكرتها وانا شغال لأنه قبل مخش كان في ساعة ما فيهاش ضحك لما دخلت والموثلة بتسألني الجملة كانت أستاذة ميرفا تعمين كان بتسألني الجملة بتقول لي تردوك ليه أنا ما لقيتش في دماغي غير الجملة بتاعت عم عبدو الغفير بتاع البراشية اللي هي بتاعت اللي قلت بنفسه بقول وبرد عليها بقى قلت له أصلاً العيد اللي فات رحت السوق اشتريت جزمك رب وجوش شرابات حلوين من أموات أستكم النوفية انا ما سمعتش ناس بتتحك انا في العشرة داي الاولين في اي رواية ببقى متوتر جدا وبقاش وقت بالي الا بالناس لا بتتحك ولا حاجة انا بصيت المسللة المسللة مرفت مرفت اصاسها امها اسكتلندية فما ما فهمتش قالت لي ايه بتقول لي ايه فقولت لها اصلا العيد اللي فات اشتادت جاز كريب وجوش شرابات حيوين من امات اس منو فيه فلقيتها بتتحك فاختمرت في ذهني الجملة فتمشيت في المسرح من من اول المصح لاخره وليت نفسي قعدت على, على المكتب ده من اول يوم في الرواية وانا مكنتش محضر ده ورحت طالع على المكتب ورحت طالع وحط رجل على رجل ومطلع الشراب ووصفت الحكاية بتاعت الشراب المصري زمان كان زمان يلبسوا شراب كده ويلبسوا عليه علاقة الاستيك كده معلق عليها الشراب فقلت قعدت اشرح الحكاية إن زمان يقلعوا الشراب وبعدين يقلعوا الأستك لما حصل بقى الاختراع العنيف اللي قلت بقى ده قلت أنا فكري إن الوقت ده علاقته إنه داخل القاهرة يغزوها بالشراب فابتديت أفخر بإن أنا أول واحد في البلد يبقى عنده شراب أستك منه فيه وبديده يطلع له مزايا إنه بيشد أشد ويلسعني وامشي فيه في البطين وامشي من غير بطاقة والبنات اتهابت بالشراب وحسيت إن أنا ممكن أغزوا القاهرة بالشراب وكانت النقطة وكانت الرواية العيد رحت اشتريت جازمة كريب وجو الشراب من الحلوين من أمات استك منه فيه ده <تصفيق> اه أنا لبست الشراب من هنا والبنات اتهملت في البلد من هنا أسك <تصفيق> بقى أسك منه فيه بقى أسك منه فيه حاجه غريبه على البلد عندنا طول عمرنا في البلد نلبس الشراب ومن فوق الأسك نيجي نقلع الشراب وبعدين نقلع الأسك دسلت على طول كده آه. أسك منه في ما وأشدوا كده وينساني، أشدوا وينساني، أشدوا وينساني، عشان يسان. أشد يسان، اشده وينساني، أسك منه في ما وألع الكازمة في الطين وأمشي حافي ولا يجرأ لحد. ها أسك منه في، وأمشي بالليل في الضلمة ولا خير. أخاف من إيه؟ أعيسك منه فيه إيه يا أخوي يا أخوي أعيسك منه فيه أعيسك منه فيه هما مشربش اللبن بالليه يا خبرابياتي خبرابياتي ليه؟ أشرب اللبن بالليه ليه؟ ما هو أعيسك منه فيه ها هو قد أنتك نموخي قليل في معلومك بقى أنا ما معيش بطاقة لا ما طب ما هو عسك من فيه أي حد من أي حد عسك منو فيه في البلد تقول الواد ما فيه الواد ما عسك منو عايزين نتكلم في موضوع الوجوه الجديدة اللي تقدمت من خلال مسرحية هلو يعني في الفنان أحمد زكي الفنان محمد صبحي حضرتك زي ما قلت دول كانوا حضرتك قدمتهم في مسرحيتها والشلبي فبرد تقول لنا ده حصل إزاي احنا كنا بنعمل مسرحية اسمها الخرف ألف عام كان بخرج مخرج ألماني اسمه إيرفين لايستر وكان المستعينين بطلبة من طلب من طلبة المعد العلف مون يعملوا أذوار صغيرة فأنا لافت نظري محمد صبحي ويوسف الشلبي وأحمد زكي فبعدين لما رجعت في متحدين تاني فاثرت ان الناس دي تفضل معي تيجي معي وفعلا ما كانش لهم ادوار في الرواية اه شلبي كنت ادوارهم دي بيعملها ناس تانية فده في الصيف لما جينا الشيطان عيدها فخليت احمد يعمل دور الـ دور الجرسون ومحمد صبحي يعمل دور الدكتور وما كانش فيه دور ليونس شلبي بقال بعد كده دور في المشاغبين يعني هو جه في المشاغبين كانوا الثلاثه اللي معايا انا وعادل كان يونس واحمد زكي ومحمد صبحي محمد صبحي للأسف سابقا المشاغبين واشتغل بداله هيدي الجيار فأنا انا دايما بحب ان كل جنبي اقويه حتى لو كان كومبارس لازم أقامت جامد واحب ان المسلسل قدامي يضحك زي ما انا بضحك ومصدق ان لاقي واحد عنده عنده فرصه ان هو يقول حاجه فبحاول افرشه بحاول اوسع له ده متياقلي كويس انا كنت زمان وانا صغير بعوم مسابقات مسافات قصيره لما كنت اعوم لوحدي أحدش جانبي ونقش إنما انبسط قوي لما لقى حد معايا يعوم معايا جامد فنفاق بنحقق أرقب فده اللي كان بيحصل في الـ في, في الرواية بتاعتنا سواء المشاغبين أو الهو هلو الشلبي أو الحي الغربي أو أولادنا في لندن أو العيل الكبرت إن اللي جنبي كلهم يجبوا جامدين وده لصالح الشغل ونصالحنا ونصالح الرواية ونكتبها تمنى إن هذه المجوعة تفضل مع بعضها تخترع نجوم جداد وهم ودولت وشتاولوا مع بعض المسرح وشتاولوا مع بعض السينما وشتاولوا مع بعض التلفزيون كمتال احدى جميع جدا حتى من, من, فيلم في و... <تصفيق> من فيلم في بيتنا رجل في ها ها ها ها ها ها ها ها القاتل النب وانت ايه بقى الناس طبعا يلا حالو. يلا اه هعمل الاول القاتل حالو. اه حالو. بس بسرعة. طيب طيب. طيب, طيب. ولا شير ولا شير ولا شير ولا شير ولا يلا. <تصفيق> يلا. القاتل الفصل الاول طبعا اه يام. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ قاطل الفصل الاول الغد ها يولعها هتتجوز النوبة تاني الفنان سعيد صالح احنا في نهاية كل حلقة في مجموعة من الاسئلة بيوجهها لك الجمهور ممكن تجاوب عليها دلوقتي اه دلوقتي اه انما بعدين مش ممكن اه يعني انا احب اسأله مثلا انه هو بعض الادوار الاخيرة اللي عملها مع عادي الإمام مثلا في سلام يا صاحبي او غيرها كان شكلها ترجدي شوية لكن أنا عايز أسأله أقول له يعني هل الأعمال الكوميدية هي أحب الأعمال لقلبك؟ ده ده, ده ده ده فرصة كويس إن أصل أصلك إنك إنك تداحاكي ميبقى دمك خفيف ده مش حد بيصلعه ولا حد بيعمله ده خف الدم عند ربنا أنا نعم خف الدم يسلح حدين يعني إذا اعتمدت عليها هي بس ستجبني سابع أرض إنما إذا إذا كان جنبها نص وجنبها فكرة وجنبها رؤية وجنبها موضوع يبقى حس عملك كويس ف. جاريت ملاقي حد يضحك لأن الدحك ده خفت الدم دي بنسب والحمد لله إنها موجوده في الواحد فدي بتشيل من عنه كتير بتخلي القبول ده جميل جدا يعني ليه ما بنشوفش عادل الإمام وسعيد صالح مع بعض خاصة إن إحنا استمتعنا بيهم جدا في مصرحات مدرس المشاغبين هم لو يجون القهوة حيشوفونا إحنا بنوعهم مع بعض كل يوم عادل حبيبي من قبل التمثيل وإحنا عيال وفاسنا التمثيل وما بعد ما سيبت في المتحدين فهو صديقي وما زال صديقي يمكن ايه توقفنا شويه عن المسرح لان احنا لان احنا بقينا فرقه وهو فرقه انما نفسي ونفسه اشتغل مع بعض تاني ودي يمكن والسينما بنشتغل واشتغلنا كتير مع بعضينا بس ايه انا زعلت في الاخر لان كل الافلام اللي عملتها مع عادل بموت فقلت له لا اعمل فيلم بقى يا انت تموت يا ما موتش يا ما موتش انا في فيلم فان شاء الله هنعمل فيلم وما موتش في سوا والله انا بسأل سعيد صالح الفنان اللي اعرفه معرفه جيده لماذا اتجه إلى المسرح السياسي في الفترة الاخيره ف... انا مش انا مش مش مسرح سياسي انا مسرح مسرح بتاع كل السنين مش مش مش مجلس شعب ولا مشرع ولا حاجة بس كل القضايا اللي احنا بنناقشها في المسرح اساسا قضايا اجتماعيه وأو واول السياسه قضايا اجتماعيه يعني ما نقش مشكله التعليم على المسرح ما نقش مشكلة الحريات ما نقش مشكلة الديمقراطية ده ما هو السياسة قدمه ده معرفة لحقوق المواطن وواجباته عليه إيه وله إيه ده ما بقى السياسة ده يبقى مصرح اجتماعي إخوان الفنان سعيد صالح في نهاية البرنامج لو حبيت توجه رسالة لزميل لك في مصرحية أو زميلة في مصرحية هلوشالابين توجهها المين وتقوله إيه أو أوجيها لمحمد صبحي وأوجيها أو الأحمد زكي وأوجيها أو الأستاذ عمال عمد بولي وأوجيها أو لكل الناس اللي كانوا اشتغلوا معايا إنه نفسي اشتغل معاكم تاني نفسي مجموعة دي لإنه كانت أحلى أيام عمري أيام هذه المصرحية لإنه إحنا كان شكلنا برا المصح شكلنا جوا المصح الفرق الغلبانة اللي عايزة تعيش والعايزة تعمل رواية وبتفشل وبتاعه كان من أجمل أيام حياتي وأجمل أيام عمر فنفسي ألاقي الناس دي تاني واشتغل معاهم تاني إحنا بنتمنى أن أمنيتك دي تتحقق وأكيد الجمهور بيتمنى برضو نفس هذه الأمنية وإحنا بنتمنى التوفيق ونتمنى المزيد والمزيد من الأعمال المتميزة والنجحة وبنشكراك وانا بشكرك وبشكر السادة المشاهدين وبشكر السادة اللي, اللي انا عايش معاهم من هلوش يا لبي لغاية النهاردة ويا رب يبقى نبقى لطاف والوزاس عليكم مشاكين ساون طيب دين النبي اهد الله ودين النبي لو ما تمثلت الرواية لكم مموت نفسي هاي مموت نفسك اه ما ننخذ على كده من صغر ازاي زي ايه يعني بيحصل زي, زي زي ما أقول أنا قيل أبوه زي يعني زي, زي... زي, زي ماوت... آه آه آه يعني كان عاد في البلد زمان كل ما عم الشخساني يوش خطفية ولا يزععني ولا يقولي ودأ أبوس آه أقول أو أو... لا أي ماي ماي ماي ماي وأنا بنايا واعمل نفس ماي يطبطب علي ولا يدري أرش لي يطبطب ولا أصح ولا أبوس مشاهدين الأعزاء نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة الليلة من برنامج لسه فاكر واللي افتكرنا فيها مع بعض مسرحية هلو شلبي مع الفنان سعيد صالح شكرا لكم وإلى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر